موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن يوم الفصل ميقاتهم أتبعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولم ينصرون إلا من رحم الله عزيز الرحيم، إن شجرة الزقوم طعام الأفيم، كالمري يغلي في البطون، كغلي الحيم، خلوه فاعطوه إلى سواع الجحيم.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 مطامن أمين في جنات وعيون يلبسون من زندسهم واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم وزوجناهم بحور النعيم يدوم كل باكية آمنين لا يذكرون فيها الموت إلا الموت الأول وحصلوا عذاب الجحيم فظلم من ربك ذلك من فوز العظيم فإنما يصنع. لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون